يا يقول من قدر وفق ومانع ونمع وفق وعزيز من سحر وفق لفق البرزادة إذا أخذ مختبرات حكم يقول المسمد الحافل من الله تعالى وكل حاسب من القلب فإنما يكون حاسباً إذا كان يتنه بحكم الله يتحرعه ويأتده قوله تعالى أن الحكم هو لله وأنا كن بينهم بمن ضر الله إنا أنزرنا إليك الكتابة الخط ومن لا منكم بمن yno'n ydym yn gwybod bod y rhai yn ei fod yn gweld hynny a'n fod yn gweld yn gweld hynny a'n fod yn gweld hynny a'n fod yn gweld hynny a'n fod yn gweld hynny a'n بمعنى أن القزم من بذيذ يوضع السرعة الشرعية بوضع النوارد ممتازة هذا الأمر المتبطة لديه حيث يومين مصاب لكن ينقر فقط في تحديد معنى الحياة في قبل نعم نعمل نعمل في قبل الزياره هو هو الشراء هو الواحد قلنا الطريقه المهمه والزياره هذا خلال العصر في نقطه ف ف ممكن انه نقول بين موعد الزياره شهر 11 e'r ystredd ystod o'r fawr safae ar y madrain ana ydym yn gof o'r cychwyno'r ddiwedd yn a rois fodnol yn fodnol parent cyfrod ar y hanteryn انا ما اعرف عن طريق الشارع ده هذا الشيء يا جماعه بيكون على تمام في طونه الشارع في طونه للراحه لا شيء لا بهذه المعرفه, المعرفة فإذا كنت تقول عن طريق العقل والكترة لا إعطاة عندهم جميع النصر ولا إعطاة عن هذه الأمور إنما تستطيع لطريق الشرط بي سبيل الله هاي نرجع طريق الرسول والله الماضي طريق الشرط فإذاً الحلق الآخر من رضي الله ومتعالى والله من كثر بالاحكام والله مو كل الاحكام تحت الاحكام كل الاحكام يعني بالذميم فيها كان صحيح يكون الوالد العمر فيها كان شاء الله حاكم من الخلط إنما يكون حاكماً شرعياً مدى من الخلوط أجده تقيل الأزمعين من ناحية إفراد من خارجن أو طاضي الوضع يقل منه من خطن الوضع والخارجن أو طاضي الوضع أولئي ما يكون به يعدو شركاً في الخطن ما فالله تعالى ولا يشرف في خطمين أحد إن الله تعالى قال إن الخطمه إلي الله فخط الحق وخط الحق قد إن نصنق لعديد من الآيات على الناس مثلا نقرأها على أن وحده ودش ويقول على ذلك أيضا قوله تعالى أم لمن شركا قرعوا لهم من ما لم يألم لله وعيضا في آخر سؤال يقوله تعالى ومن كلمة يطلق بصاحرة يجب أن يعمل عملاً ولا يشرك بردادة ربي أخرى إذن الحاكم من الخرر هو الذي قام الله تعالى ورصدها ويعمل بها هنا القاضي الساحر يدخل وهو في ذم القاضي والمفتي ان في طقطي لذيذ انطق الشاعر ايذى الذي ذكرت ولكن الالبوم هذا والذي من فولغا وتاكسي الصباح كما في حياته الكثير هنا فولغا على ضفاف نهر السين فكره الشخص في ما بعده ومن في دول سوفييت ما من جديد صوت جديد مما جديد في عنقوث يمترج من المتغلق ويسلم الشخصي إذن تقصد تقصد فطم الضائمين ومن إذن القربات وأعظمها كما أشار بقوله تعالى من فطم إلا لله في عياتين فقط من يداي يداي تصبحوا او تصبحوا يدينا لا يزالوا <سؤال> يداي ثم ااا النموذج المسمى ثم خطوه من اللي استغباله في الخليج مع اقاره في دبي وعمان وآس و ااا من قرن 28 ميلادي مش الدنيا عند الله سبحانه وتعالى واعتبرت ايضا من طول الدنيا عند الله سبحانه وتعالى بلت الكفترة وكيف سبحانه وتعالى نعم تحصيل الى الاحتبار الحقيق لذلك الآن تحصيل إذًا، أمرنا أمرنا رجاء من وسط بارك الحاجه، فصار في كل في المجتمع قبل قبل هاذن ننتقل حكم التكفي في القسم الوطني. لذلك احكام من الله سبحانه وتعالى انه هو حاكم وهو الذي يضع الخير والشر ما بعد ذلك يتعرض إلى المحكوم المسيح والمحكوم عليه وهو المكلف فيقول بعد ذلك المحكوم سيهي واسع المسيح الظاهر والذغر الظاهر الظاهر الظاهر ولا يكلف الله العباد لله السيد إلا بما في محظوره ولا حاج عليه من فيه بغير ولا حارة. ربنا ولا يتحملنا. لا تكليف غيري ان مقبول تقريبا من مطعم ابو ولا بدنا شيء حرزا تقريبا من قريب وباخذوا سياره انا والله ما لقيت فلوس لتنظيف لا يكترثوا لنا انا جزاكم دين من بعد ما اقرا من طبيعه الحكم الشرعي خاصه فيما يتعلق بالمستن في دوره ووقته في هذا الوقت الكرب يكون داخلا تحت المضي والاي شيء يستس هذه الخضراء ويثوبيه فلا استليس بالنسبه للمضروب المراقباه القدره الشرعيه المتحققه للسعر هذه القدره الشرعيه المتحققه للسعر في عممان ازن معكم عمرنا 9000 في حاله غير وهي التي توجد مع الموجودة الموجودة مع الثالث فطرف التوجد والموجودة مع الثالث هو المكلف قد يكون قادرا على الثالث لكن لا يفعله يعني قدرة تتحكمه هي موجودة وقد يأتي بها وقادر عليها لكن يكون تكون خضره وهو جاهز على اليد لازم يكونه تمام الخضره المستقاه الخضره اللي اليوم مصحح قالوا تقول لكم خاص او غالي يطلع خاص و غالي و هو كان نوع من رؤوسه هون الخضره ايه هو كمان عندنا الشهيه والمستخفيه 31 كيلو ولا عايزين نمو استثماريه عاوزين ما قدره كمان بتاع منطقه في داخل الريج ولازم داخل في, في الفوز <تصفيق> ومن ما نتبقي مصنفانا في القول يوهي تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنبي ونطاقة بمعنى قدرة ما لا طاقة لنبي ونطاقة القدرة المصحة المصعوبة رايز اوفرز اولو ساارا يا فيكر اولو نيس سانك اولو هاو كذا الله ستع راي بن اورز اولو سا اولو ترا ايدي لاكيز ديزار يا نادو اكد فيتير ون ستافيت دي طبيب ايدي لي ستا هاي المصححة الوسارة والتي هي مناع الهم والنهي والسواد والعقادة هي مناع السكين هذه التي يطلق يطلق حيات السوريون بعبارة لا تكريفة إلا بمخدوم الخدرة يعني وضعها هذا ولا تخيير إلا بيه الكثير في في في في كمان كمان. هذه الكثير تدخل في الخدرة العجل وتتخل في فعل هذه المناطق التكديد كما يسمى عنها يقاضل هذه الخدرة الخدرة أخرى يسمى الخدرة الكونية القدري هذه هي المناطق الخضار الخضر هذه تكون مقابل من السعر متبادل تكون دائما مع السعر عليه ان تكون مع السعر هذا شيء جيد هو السبب هذا الشيء ان السلطه هذه القدره هذا القدرية الموجبة للفعل لا المضححة بالفعل الموجبة للفعل المقارب الآلوية ليست مشروطة في شيء الحمر والنعي في اتفاق المسجد إذا انت لا تكريفة بهذه إنما يعني بذلك الخدرة الشرعية المطحخة للسعر التي هي المهار والتكليد وليس المرارسة الخدرة هارماء الخدرة الخوونية الخدرية التي هي المهار ثم يقول يكوننا يا في قيام عن موقعي بالخوارق المطعم المراد جميل هو العاجز المصاب بداء السكر وعاني لذيذات في اقوام هذا لا طاقه له ولا قدره على الصيام هو غير قادر لما انت لا لا يستطيع ان يقوم اصلا او لا يستطيع ان يدفع اصلا نمثل مثال اخر في الذي يستطيع ان يفعل لكن مع وجود الحظر هل معقول مثلا ان يستطيع الصوار المريض مستطيع ولكن مع وجود الحرض والمشقة ساعة فجدارة الشرع جعل هذا الحرض بمثابة أيضاً عدم الإمكان ففي الحديث قال للصلاة والسلام لامران المخصين تولي قائماً فإلا مستطيع فاري ده لكن في كل طائره طائره لا منوكه او امره سوا بالخضره في ردي من هذه المياه صحه طاقه ون في cardiaque المثال مثلا اذا صورتين صوره الاولى تتمثل المشقة. المشقة في انتفاء الخضره تماما وصوره ثانيه في وجود الخضره مع حصول الجفاف واجده شقه وارض مثل الحرث فيها ونفس الجفاف وغير ما هو يمثل يقوي الاستعاره أجعل عليكم في من خرج في قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريدكم نفس يريد الله أن يخفف عنكم أفضل فإنسان بعيد آيات كثيرة كانت من في الخرج المشاقة لأجل قواعد وضعه قاعدة أن المشاقة تستطيع التأكيد يضيب العلماء أمر آخر أو أمور أخرى التي لا تدخل تحت قدرة العزل وليست من قصفه ولا من احتياره هذه أيضا لا يتمكن في عدعاء ولا يسعب أن يأتي ومثلوا من ذلك تعبير تلتمون لا يشبه المكان فيها ولا اختيار مثل الحوء عند الظلمة أو وجود رغضة عند الانتعال أو الشريحة للطعام أو القمراء انثر خجل كل هذه الامور في لا تقبل ولا تزعم ولا تستطيع اا ترى ليس مفيدا ان يبقى لها او لا يبقى لها هذه المسائل وعسى الحل ودنا التسليم اذا لا استطاع هو عليه كذلك يعود من مسائل واسي ااا فكر يقول ان عدم الا قدره يفعل فعل غير لائق او يخطئ في غير لائق العبد او المر ليس مسقول عن سعر غير ولا يعاقب مكانا بمعنى انهور بمعنى انه كل نفس مكتبر او مكتوره او تكون في ذات ازدهار الاختيار على وجه لكي نكون نفسين كما أشارك الآيات قلوا نفس بما كتبت رهينا أي مرهونة بكسها وعملها أي محبوسة بعملها وكسها لها ما كسبت وعليها ما كسبت كما أشارك الآيات ولا تجد الوزرة كان وزرة أخرى لا تملك نفسا بإسم الشيء وأن ليس جد الإنساني إلا أن نسعها وأن نسعه هو صفيرا إلى آخره كل هذه داخلة في المسائل التي لا تدرس العدل فيها وأنه غريب نكلف هذا الشرط الذي اشتركه هذا المصنف ويعذر عنه الغسوريون بأن يكون الفعل المأمور به ممكن يشترك أن يكون الفعل المأمور به ممكن المراد بإنتان هي قدرته على فعله بالاصول على اسعار هي يصدر بحثا محضريا طبعا في من موضوع في كان تحت الوقت حول في فيها مثل هذا و ذلك انه لا يجوز من ناحيه اخرى أن يتلقى المرعب بالمحارمة والمحارمة في المحاربة ذاته والمحاربة غيره كالتشكيش في المحارمة المحاربة لأنه وليس داعب أن يتحتاج والمصنفة ما استفرض بذكر القدرة فقط وإن كان عند الوصول الذي يكون إلى القدرة أشياء الأخرى منها أن يكون السعد محدود منه حسين حسين ليه يتطور قصده بذلك السعد وأن يكون علمه في الروم ما متوقع يعلم ان ذلك الامر امر من وستانه تعالى حتى يخلو منه كل طاع وابتداع هذا كشرط في خالص طاقه وضوء هذه الشمس الذي لا يعلم العالم أما موضيه حقيقة على وجهه لا يستطيع أن يؤسي يهو بأنه لا يحصل لو تصور ذلك الكريم فلا يتأثى من مقصد والذي لا يتأثى من مقصد يمتفي عن الكريم فإننا الكريم المأمور فيه يجب أن يكون معلوما وأن يكون معلوما في من جهة كونه آهل من عوال سبحانه وتعالى حتى يتسوه من قبل انكتابه هذا الشرق أعقد وض النظر عن كونه ممتنا لترى المخمص أضاطى العلمانه أن يكون معلوماً حقيصة وفي الآخر أن يكون الفعل معلوماً لأن المأمور لفعله يجب أن لا يكون موجوداً فإن كان موجوداً مع ذلك أن الفعل أصبح من تخصيصات المحاجة فإن أمره بالبناء أو بالبناء الجزار مرآه يجب أن يكون الجزار معلومًا حتى يبنيه إن هو جزار الجزار فأمره في نفس الجزار معنى ذلك أنه تحقيق حاطر تحقيق حاطر مخاطر فإن أمره في الفعل يجب يكون ذلك الفعل معدوما حتى يتمكن من إيجاد إليه أما إيجاد الموجود محافظة إذن تجتمعوا الشروع الفعل المكلف به فيه في أولا يكون معدوما حقيقة حتى يتقوم بصده و أن يكون هذا معدوماً أجل أنه كمراً من الله تعالى سيتصور أيضاً قبل الجنة في ثلاث ساعة الشرطة الثانية أن يكون معدوماً لأن القمر الفعل كان موجوداً أنه تخطيه خاصة تخطيه فقد ذكرت الذي ذكرته المقابل عامن خاص وهو يكون ممكنا اي مقدورا عليه فلا تخليف غير المقدور عليه بل وجد ان نظرات في ما ذكره المصنف عامن ومتفادى ما ذكرت بقول الشرط الممكن في ان فعل المامور ولم يكن شرطا اخرى وان يكون الفعل معدوما ومعظوما وتسمى انما كيف في ذكر الفضله ان الشروط الاخرى اذا تراضوا جميعا تعرضوا أساساً إلى الخدرة فهو اتفق بالخدرة أعوناه لعلمه لأن الشروط الأخرى عائد إليه ذلك لأنه إذا نظرنا إلى العلم وهو أن يكون المأمور به معلومًا فاسترار العلم احترار الخدرة ان الذئب عادل عن الزمن والسر قد تطور ويسير بل سن غير فاضي يريد فقط ان يكون معلوما اي خطر عيب يثار في الخضر ويريد ان يكون مذكور الشيء الفعل ان يكون معدوما يكون معدوما حتى يجب ممكن من الفعل ان كان موجودا فلا يكون حتى قدره بي اذا شرط للعمل هو داخل حتى قدره بي اذا ان نظر في شروط ذات شرطاء دولماء وجدنا أن شروع الفعل المكلف به تعود أساساً إلى القطة في العلم العمل بمعنى أنها كلها دميعاً تعود إلى القطة فهؤلنا أن تتحرك لذكر القطة لأنها تحوي كميع الشروع الأخرى انتخال بعد ذلك الى الم عليه يعني مفهوم مفهوم مفهوم غيره وهو المثلث الزاوي والهلال المستطيل دون تحديد المدن سوق المقرا ال شيء هذا الشيء الذي صار من صرف محكوم عليه محكوم عليه هو, هو الذي يتوجه إلى استطاقه بهذه هو ذلك الذي يقع عليه التقليل يقوم بهذه هذا من حروفه أن كما ذكره بالغا عاقنا مقطعا ما الذي يظهر الله أعنانا أنه عليك ربطيح البلوغ يمكن اخترناه عنه بذكر العقل فقط ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل البلوغ علامة على العقل أي علامة على ظهور العقل فعليسه هو هنا البذور يمكن في اتساع فيه بذكر العقل لأن الطبيل لا يعطي ولا أول لأن الطبيل لا يهم الفقار وإن كان معدودا من العقالات والأولى أن يضعط إذا العاقل تهم الكتاب كشط عاقل وليس يرمع من بلوه بمعنى أن يقال هو المكلف العاقل الذي يرهم الكتاب ذلك لأن كل من الطبيل والناس والناس حال نومي والناس حال نسي نير السكراء هذا في انا اول مره اقول مقام عليه داخل كل دورم ها ولا في حكمه ظاله ولكنهم غير مفهوم انطاف في حكمه ظاله مطلقا من بعد وجود لكنهم لا كمون انطاف هذا نومي ليالي لا كمون وراء السيد ناصر المريال وطلال اسمه زيدان اذاrisk انه عنده لا في الموضوع ممكن يجي في ذكر العطل, لكن العطل لا في لا في دا في شخصه وهو احمد القصار وعلى عمره لأنه وجود من النص أو في النص المعدة لا يجود من كامل الخطارة بأنه لا يجب من وجود لا من وجود العقل فانه لا يجب وجود العقل أنه يقع عليه التكبيل كما ركما الصبيعي قالوا لا قلنا الصبيعي قلنا يا من, من في فقم العقالة مع أنه لا يقع عليهم التكبيل حال النوم أو حال كما ذكرنا حال النسيان وحال الإغمام مع التكبيل في فقم العقالة لكنه لا تكريف عليهم لأنهم لا يقومون الخطاط ثقيل أو إضافة لشروط المكلفة نتحن الخطاط أساسها هنا ويمكن سنطلتكم كما من الشاطئ الذي يكرى هو البلوء لأن البلوء إنما يجعل علامة على ظهور الأخ بثائر ثم ذكر المصنفة بذلك قال دون الطبيب ومجنون ومعشوف وذكر النكرى قال الطبيب لا يفهم الكفار وإن كان معدودا من العقالة أكتب في حكم العقالة لا في حكم لا يتم الخطاب لا يتم الخطاب في حال الاصالح بمعنى ان الخطاب يكون كان مميز و لازم مميز لازم مميز فا حسب ان ولايه الخطاب اصلا التركيب الطبيعي مميز يا الخطاب لكن فهمه ليس فهماً كاملاً أي, كامل أي فهمه قاطر لم يستمر فجعل الشارع له علامة على اتماله وهو القلوب فإذا نظلنا إلى مقتضى التجليس يكون مؤسس المقتضى التجليس على الطاعة والانتشاف والطاعة والانتسال لا يمكن أن نصار إذنها إلا بالقفض أي منيس الطاعة والانتسال وهذا القفض لا يوجد في القبيل أي في حق الصبيل لا يوجد هذا القفض ومنذ الأولى في حق المجنون لا يوجد هذا القفض وهو قضر انكتاب الطائحة بدأه التكليد ولا يوجد أيضا في حق المعتور المعتور لمسابة المجنون وعلى رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث هو أوفع قرمان ثلاثة وعن الثلاثة وثيثين عن النائب حتى يستيقظ وعن الصديق حتى يكبر وعن المجنون حتى يرى فين أو يعطي هذا الحديث أول هذه الأصمام الثلاثة على الخديث السمتين ويدخل في معناها كل ما يشارفه أولئك في انتساء العقلي أو في قدميسه أولئك هذا هو الحديث أولئك والفضيحه سيحدث مشنى الفضيحه هذا الممي او غير الممي ثم فكر مصنف بعد ذلك بعد هذا ترى الذي طاع مقابله للشروط التي صاغها هذا الشرط المقابله التي بلوغ اريد اسالكم بخصوص مخاطره ال يكون عاقلا فكر الجنون فقط ذكرت في مخاطره الشرط الاختيار ازي الطلب ذلك كل واحد هذه الصور ال ضمانه دي تكون قادرة للشروط أو تكون تنكيلا للشروط المستوعة الإتراءة هنا ينبغي توزحه بشيء من تفسير يعني شيء بصير من التفسير من حتى هي تحت سهل شرط اختيار مبسوط حاليا الإكرار إما أن يرطي داعا حتى الإلجاب أي يبلغ بحيث لا يستطيع أن ينتمه أو أن يترب فعاد الاختيارة هو معدود كالهاله لا اختيار له الاله عندنا يستخدمها المر لا اختيار له الا الضف في تاجه انسان او ميه مشاهر ساقط على انسان اخر ساقط على مال فأكل فأكل فأكل. او فلوس على شيء ثاني هذا الانسان الذي ساقط من السماء أو من الجبل أو نشارك أو يعني وسقط ونحطي على الوقت الأرض لا يستطيع أن يحطي فنسعه أو أن يحجم فنسعه بأن الله على زيت وعلى من سلعة أو من كان الحلقة لا يدخل هذا البيت ونحطي ذا أخدا فنحطي له بهذا البيت يستطيع أن يمتنع أحب أن ينسمعون فرون أخذ مثل القناة إلى ذلك الشيخ او أن يكون صائمين ككتفة وأرقية في الضحر مثلا لا يستطيع أن يحضن ذلك المهم أنه هذا الإكرار الواقع الذي وصل إلى مرتبه لا يستطيع أن يقرقها أو ذيك لو اختيار هذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه غير مخيم في أنه غير مخيم لكن فيه كبار قارق يستطيع فيه المرض أن يخدمه أو يخدمه بمعنى أنه إكراه وقع عليه نتيجة تهديد او ضربه او تعذيب ينتفي يفعل او لا يفعل خلال الذي ينقرا فينقع من شاء لا يستطيع ليسدوه اي رازه او اي اختيار في ال بينما الذي يكون تحت اذن التاذير لا له اختيار الاقدام الى هذا النوع الذي هو دون الزجاء أي دون الذي صبر أخذ الزجاء هذا الألمون يصبحون في بين الأخوار والأفعال ويعتبرون أن الإسراء الواقع على الأحوال لا يؤخذ عليه بأحكام الدنيا والآخرة إلى ما أتى أو قال شيئا آثما أو إثما أو قال في المعصر الله سبحانه وتعالى وضفيها في الظهور مطمئنا بالإيمان على عليه قوله تعالى في, في الآيات وقال في الظهور مطمئنا بالإيمان سمع سمع سمع سمع سمع سمع سمع سمع ما ذكرنا في الوقتة اه الروقتة المكروهة الروقتة فالشرب أن يقول كذا الأوليان فيها بالكفر مع اثنينات قبل الإيمان فإن صبر لكان أولى له ولمساعدة تلاشيء علي آيه حقه بالله سبحانه وتعالى كما أشارت في هذا الآية في فجد آخر قول الله سلم وزعاً إما في ويا جميع الضيوف اللي هو عليه, عليه يدخل ايضا في ما خططنا انتظروا هل هل القرار اللي وقع الثلاث اطراف اما الاربعات اذ يترا وقع ينبغي التوفيقها هنا بين الافاق التي تكون من قبل سبحانه وتعالى بينها وبين الأسعاد التي تكون حقا للمخلوقين فما أتمث فرقا من غير سبحانه وتعالى لا نأخون عنهم أي تجاوز انه انه الله سبحانه وتعالى خلقه ودنيانا مشاء الله المسامحه كان دائما ترهق على على الاختصام في شهر رمضان او على لبس المقيس وهو محرم فتعالى يستر يتجاور من هذا اذا حفظ الافراح اللي المغربي في حاله الصراع او الخلاف في ذلك الشيء في لا يمكن او بالذات من موضوعات تتعلق بحقوق الفطاطه اللي دخلها دع هل الصراع واضح ولا جزئي بيننا هل الصراع على ال إكراه الواقع على الأفآل التي هي أن يحقق المخلوقين أو الآدمين على إيج محافظ عليها أي أنه إذا أكره على القتل لا يجوز أن يكتب آدمين آخر وإذا أخرج على إخلاف ما في غيره كجزر ماذا هو إذا أخرج على أن يقتل نفس المعصومة نفسه, نفسه, نفسه الغير وتذلك اذا روض اذا مثل في ما لي لم يثبت ما عليه انا ليس معه من ما لي ترى انه الواقع على الاساءه التي من حق المخلوقين الاذى من يميننا انه قياد يقع ويؤخذ عليه العبد اذا هذا ااا كي بعد اا مقترحا واتاجي لانه باختياره هذا مشكور لانه اختار في الاحزان والقداس يخي باصوره الاولى التي هي صوره الإكراع الذي وطل إلى حد, حد الإلجاء في حيث رمي من شاهد عمسور فتفق على إنسان مع صندوق فتفق لا شيء عليه لأنه لا يستطيع أن يقدم ويحجمه في هذه الصورة الثانية يستطيع أن يقدم ويحجمه فلا يجب جدره أن يتعذى على مثل الإنسان ولا على عرضه ولا على ماله ولا على ماله إذا هذا التفريح فإن مساء في المسخبة الإسانة الإختيار مطلعا فعره مع المصنف وصراحي الإختيار معه فخاذ له بالإطراع لكن هذا الإطراع هذا انواع اما ان وراض به هل هو فيه, فيه اختيار ولا يتمشى الميثاق الذي قدمه المرء بحيث ان الشخص الذي اختار طرف يكون مختارا بمعنى انه هل يكون مختارا او مختار عليه ولكن مع ذلك هو مؤخذ او والتكليف يريد فيه وذلك في صورة ما إذا كان الإسراء وافع على صعد معدود من حق معدود كحق من فقوق الآزانيين هو مؤاخذ عليه ومتنف بأن لا يقع على ما بقيد وعلى نفسه وعلى هذه الشروط التي اشتركها نفس الشيء كما قلنا في في الفعل المكلف بنيه وهو أن نذكركم فقط وهي أن الفعل المكلف بني ذكرنا أن فيه ثلاث شروط او ان يكون معدوما ان يكون معدوما وان يكون ممكنا ان هذه الشروط الجامعه ترجع الى الامكانيه والقدره هذه بالنسبه بالتازم المحكوم به في الفلسفه المحكوم به اما السيء اما المحكوم عليه والمكلف ايضا إذا أمعنت النظر وجدت أيضاً كل الشروط الموجودة هذه هذا نحن خروطة بالقدرة أيضاً المذكره مسلوط في القصد قصد الانتتاد وقصد الانتتاد متوقف على الفهم والعلم ولا يكون ذلك إلا بالقدرة أي الراكنه لا يكون هذا القصد الا بفهم أولاه وهو محتاج التي لا تكون الا بتمام العقل وسلامته من الموامر المقره بالفهم فاذا انت المراد اجلس هذه الشور جميعاً لاستمعوا اذن في القدره ثالث رؤية الصالحة تستمع فيه في الخدرة بمعنى يمكن اشتراف صرفا واحدا في المحظوم فيه والمحكوم عليه كل وجميعا تستمع في الخدرة إذا ما نظرت إلى شيء أنا نحن ما يرى كورا الأدلة إذا النظر في طول الأدلة وجدتها الأدلة راجعة إلى الكتاب لكن إذا فصلت وجدت الأدلة على أنواع الكتاب ومن ثلاثة العقليين وعلى أحدهم لكن نفسك في حيثة الشعور إذا نضط إليها نظرة نظر نضط صوت التأكل وغيرت اجتمع في صدرة ولكن إذا نضط إليها مفصل أجد أن المحكم فيه اشترطه أن يكون معلوماً معلوماً وممكناً فالمحكم عليه اشترطه أن يكون عاقلاً إظهر المكتب هذه هي بالنسبة عليه وما ننتقل بعد ذلك بإطلاع المخاطب بالأحكمة بذلك إذا كانت كطابه بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلفين وغيريه وبهذا لازم نقضي المجنون أرشى جناية لما مراجبة الزساد وملك المصارف في مالهما وإن كانت كطابه بحكم خسلي في فهو يخصه في المكلفين هنا مصنف جعل ألطف بين الحكم الخسلي في الحكم الوضعي اشار اليه في امانمار بالنسبه للطوارئ قائما للمجلس اليه وقال شوف لي الوضع لا انه هذا نغم ارى ان يختي بشيئين لا المحكوم عليه ف عليه ذكر منه الصبي والمجنون وقال الصبي والمجنون هذا لا لا ندعو من من متلابين ان نحاول او احاول اي ننسوا انهم متلابين من المتلابين مع اننا نذمهم بارتكاب الجنايات وقيا من المتلاب او نعلم ان وجود الزكات وكذا الى آخره هذه كلها داخلها في خطم التكليف الجواب الى ان هذه الامور التي ألزلنا فيها الصبي والمسنون معنا وما غير مختلفين ليس لهم ذا وانما هي من تعابير الوعي بمعنى ان وجود الذكاء وضمان ان المثلكات مقيه من المثلكات والامراض وارضام وغيرها كلها راعيه مما تصل في تكون جذا في هذا الوعي عرفت عرفت الاسباب دي متجدده عادة اللعوة إرادة الله سبحانه وتعالى لتحقيق العدل بين الخلق ومراعاة هذه المصالح لقبض من النوصي سبحانه وتعالى وعلى الزي يظهر هنا أن الخفاض الوضعي أوسع من الخفاض التسليدي ذلك لأن الخفاض الوضعي يشمل المثلث ويشمل غير المثلث ينما خطاب التكليف يسمى المسلفين صغرا ولهذا يقوله وها هنا انو ان كان الخطاب في حكم التكليف فهو للحصور في المسلفين لان هذا قول كان الخطاب في حكم ضعيف فهو على العموم للمستغلف من المكلف وغيره اي هو غير أيضا ووجبت لناجه مع هنا ايضا اقول ويجب ذكاه ان في نصاب نصابي في ومجنون هناك ربما يختلفون في الذكاء هل الذكاء ذكاء ام لا هل مجنون ذكاء ام لا هنا الزيغ كما اتى لي نور انتس منتهي نحن الزيغ فراو راونديه فتره الى ظهور الذكاء الى الوجود بتاع الذكاء الشرعي هل الذكاء الشرعي هو غير ذات ام ان الذكاء هي حق للفقراء المساكين ومن قال انها عبادة صرف البلوغ ومن قال انها حصن للفقراء المساكين قال انها تجد وغير شرف البلوغ ولذلك اتمن اوجد الزكاة في مال الصبي المجنون اوجدها من ناحية انها ليعى البقارة المساكين في موسيقى الله تعالى في أموالهم حق معلوم ومستاجد ومحروم ومن علمنا ربادة قال ليس مختلف في هذه الربادة حتى يحقق أي حتى يزلوها وانتما أصدقاً أن نزلوه جعله لو كانوا قد اعلموا هذا الضر الى حتى اكيد تمام رجعوا على ترى على ان نكون من ما من مما النور في كل انه اصطادي وايضا من ضمن مقرونه في فهم اتفاقات ما اصطاد عليه الشخص يقوم ثم ثم اصطاده الكتبات التكذيفي ان كان بما يتوقف عليه مصلحه كل فرد توقفا متبادلا توزع على كل فرد رسولنا اتقابه اتقابا عيليا ويسمى المطلوب به مطلوبا عيليا واجبا كان المندوبا في الثلاث والصور والحجل قدق طرب او نفلها ولا يسمى في الثلاث فيه ان احزم بحيان غيره به هنا عند قولي رسولنا اتقابه اتقاب كطاب عيليا ويسمى المطلوب المطلوب دي مطلوبا عينيا الى شرهين هنا في هذه التقرب بدأ المصنف في بيان الخصاص من ناحية النظر على متائجه رضوى المخاطب بالأحكام والمكلف بالأجاب هذا الخطاب ينقفل إلى عينه والتفاقه أما الخطاب العين يسمي عينيا لأنه مقلوب من الشخص بعينه على وجه الاختبار والامتلال والانتحان بمعنى أنه لا تبرع جمته إلا إذا كان واجباً لا تبرع جمته إلا بأدائه بعينه أي أن مخصوص البشريع هو النظر الفاعل من حيث قيامه بذلك الفعل ومدى صفق انتثاله لي ااا الدرس الثاني عن هذا المبتسمه ال ا الوجب ويتعلق بالشخص ذاتي او بعينه هنا ذكر ااا الامرين ما لا سواء كان الثرد العيني سواء كان انقطاب العين قصدا او ثم على ذلك الامثله من حالات وغيرها هذه سواء كان قصدا او نقلا قال اذا وهنا الاخيره قال وَلَا رِزْكُ تُصَّرَهُ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ بِحْيَامِ غَيْرِ يَجْرِهِ هذا كلا ننطيب إجمال يحتاجها قصير أولاً اصطرر أنه مجمع على أنه لا يجود بالغير أن يصلي فلا تخطف الصلاة عنه ولا يقدر منها إلا إذا قام هو بنفسه لأنه هو المعني في هذه الدرجة الأولى على وجه الانحيات والقضور وعلى وجه اختبار الانتحام استسلام مرض إلى خالصه أيضا بالنسبة للصلاة لا يجوز أن يصلي إنسان أم آخر هذا الصحيح إن قوله ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره دي. هذا صحيح بالنسبة للصلاة لكن بالنسبة للصول ما في خلاف كينا أعجل عنه هل يجوز الإنسان نيابةً عن نواية الصوم الأصلي أصلي من النبي المثالة في ثلاث أخوان قال يرى أنه لا يجد أن يصوم الإنسان على غيره وهو مدهب مالي وهو أحقابه ومدهب الشافعي أيضا من الإمام أبي حنيفا كلهم يرون أنه لا يجد أن يصوم المرء على غيره لا قيام الأصري ولا قيام الناس ولا غيره بينما الإيمان بينما بينما محمد يرى أنه يجوز لغيره أن يصوم على غيره قيام النجس فقط دون قيام الأصري وفي طائف أخرى ترى نسكتاب قوية جديد جاموين ترى أنه يجرز النيابة في الصيام مطلعا قيل أن تراحضون أن النيابة في الصوم يختلفون فيها فمن تحكم الآية التي ذكرها الآية قبل قليل وقاله تعالى وقال ليس للإنسان إلا ما تعال قال الآيارات لا ما كسبت وعليها متكسبت كل نصف جنة كسبت رعينا لا تدر وجه إلى خلال كل هذه من اشتحكم على قال لا يجب النيابة في الأعناة البدنية طلاط كانت أو او حجا انه هو مذهب ماذي بحيرة ومن رأى ان هذه العمومات يصلوا فيها تخصيص وهو جداء تخصيص من ثلاثيام النابل كما سفشا من حبيث عائشة رضي الله عنها الله عليه وسلم قال من ماشر عليه الصيام صامعا هو وديه وجعل هذا الصيام ليس هذا الاصطلاحي انما مصير في صيام النذر الى حديث في ورغب في صيام نذر منها حديث المراه التي راقبت الظهر ونذر ان جاء والله صامها وصوم شهر كافي واذن بدء في نذرها فجاء خراب عليها في الوحي والناس جاء قبل أنه بسباع ثمانا بعدما ذكرت له أنه خبر أنيا أو أخياء قال أرأيك لو كان على أني في يدين نحن في تحقيق أنها قالت نعم هذا في الله يحفظ أخذ هذا على أنه مقيم في سيان النذر في جود سيان النذر إذنما الأعضاء توسعوا بطاعة الثالثة القتير الترنقل لأنه في إتيام لا. نضع عرض صحيح عرض صحيح بالنسبة للصوم يدود من يغطي الصوم على كذلك بالنسبة للحجي كذا وفي ذلك مذهب الجمهور انه يجوز النيابه في الحج في أن هؤلاء الى قائل مذهب مالك واختار ان لا اذا عدم الجواز النيابه في الحج ابي فهو مكلف بان ياتي في الحج على مذهب مالك عينا لا يجوز انهنوا عن ونبدأ صحيحنا يا جزيزينا ولاينا نستجلوا بنفس الأجلة التي تشيحة لكم قبل الحديث أما الآخرون نستجلوا بأحاديث كثيرة ومتكاثرة منها حديث القطعمية النبي صلى الله عليه وسلم يا رسي الله إن أبي شيخ كبير لا يقع على الرطوب على الواحي لا تهج أنا قال نعم وأعرضي أيضا من القطعم الذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صلى الله عليه إن أبي أبو كتب حجة الإسلام هو لا يستطيع أن يركض الرحل قال نعم عنه أذكر الرجل الذي كان يقول ذكيت عن شد رمى قال من شد قال أقول لي. قال حجزة عن نفسك قال لا قال حجزة عن نفسك لكن ما شو برماشي وحجزة كثيرة كلها تضل على جهاز نيابة في الحجم في هذه المنطورات التي طابت المصنف ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بخيام غيره بهذه يخضخه على صحيح فالصلاة الطبق أو بس دقوط على الصلاة والصيانة والحجس على الأبمال ليس إلا على ماذا المالك الذي لا يرى ماذا المالك وقال له الذي لا يرى جواز يغط في صر ولا جواز يغط في الحج لكن صدق هذا وان غير الاعمال البدنيه هي هي الباقه او التك هي التكوين في كثير من الماين هذه التكاليف الماليه المتمثله في دفع في يجلو للغاير أن يكون المقام الغاير في السبب الخاص في الوسطى فإن أخرج الغاير عن عن, عن, عن, عن الأخي نعيبا عنه غير الزنة الحصيحة أي أن فكاريخ فكاريخ المالية إذا فيها فكاريخ او في الصوم في كل دار دبي في دبي ااا يا قوم مقام التصير ماءا عنه اذن يابني لي ترى انكم اودى اخراج صدقات الماء الى هذا دخلوا هنا ااا وقت الصلاه ولا يحتسب طلب فيها ان احد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 على غير رأي مالك بالنسبة لأصناح الأخرى لأنه تماما عند مالك وعند أسخاره كلهم يرون أنه لا تجوز المياه لا في الصلاح ولا في الصوب ولا في الحج كل العدادات التجاهدات تصدقوا في المياه ونسجب كلام المصنف مع هذا المجهد لهذه النقاط الخيادة بعضادات الثلاث ومثلات العضادات الزجانية وهي ايه؟ وهي الصلاة والحج بخلاص خدقات وفرض قرضها ونخلاء المهار بفرضها ونخلاء ونخلاء أموم الخدقات محوزة طائرية تجيز النيابة فيها خلاص في المثلات ثم لا هو ذا ذلك وما ذا ذا كان ذا يعني مش قاعدين لا كان بما تصادفوا فقاعده مطرحه المجموع ومطرحه الفرق من حيث ان وصحفهما من اذا ان ذا كيف حيث لنا موجود من المزمور تودها أن المزمور سمي في بقاضا كفا انديا ويسمى المحروب به محروبا كفا انديا واجبا كان صالده وصالد العلم لا سرعه فنعونا ذكرت كما قلت قصرنا بالمخاطب بالأحجام والمختلف بالعذاء وا في صار صفن لو ديما اا ثم شرع ال ديما كلمه على خاطر مطلوب من الشخص في عائلته بمعنى ان مقصود الشرع في ذلك هو غايه سائغه بينما على خطا اوت البنزين قد محصور ووزن فعل النظر عن الفائس وتوميت فيلجن بان قيام البعض ببيع في هذا الحال ليس في حصول في حصول محصول الشرع اذي يق يقصد من وراء وجود هذا الفاعل رب النار الفاعل ايضا ال او الكتاب الكتاب ايه غير الصخر اي من العيني. العيني يتعلق بكل الاعياء أيضا يقول لي أنها صابتة للمسلقين بخلاف الشفاء المراد منه النظر إلى ذات الفعل تحقق المجتمع والهيئة موجودة في ذات المجتمع فإنه لبس فقد حصلت الشفاء لم تجزع به فحقق الإثم على الجميع منظر بما رأينا الفرق بحيث ان الفقاب الكتار الفقاب الالتفائي كان واجبا لا تطرأ ذنته إلا بسعوده لم يأتي به فهو أهل بينما الفقاب الكتار الالتفائي إذا قام به الضعف فقص الإثم الجميع إذا لم يقم به أحد اولنا جميعا لندنا العقاب عموم الوجود بان هو واجب على الكل وان يقوم بي بعض يثبط عن الاخرين اذا قام دي بعض تعاونا الانسان هم الذين يحصلون على الاجر دون غيرهم من تمثل قال الأولى وهو أن في الخفاظ التجميل الكفائي يمتعنا واجبا لأنه هنا ذكر شفين ذكروا الدولي واجب وذكرها لعلى لم نقل نحن فوق الكفائي ثم على نحو ما ذكر المحمس قال الخفاظ الكفائي في إتفاد الواجب والمندود إن كان يقول إن كان الخطاب اكتفائيا وكان واجبا هنا إذا صارثوا جميعا جميعا كان من العقار يومون الوجود بمذكرة وإن فعلوا عن آخرين لكن البعض هؤلاء هم الذين يحصلون على الأجل حال قيامه في واجب أما الذين ثقفوا عنهم من الإلم ألا أحسروا على ذلك العجل ف... ثم يقول بعد ويسمى المطلوب به مطلوباً في فعل واسم كان أطلبه كطار بالعلم والأمر بالماروخ والنعي المهدد هنا ها هنا بـ الواجب السفائي أي القاضي السفائي مثال القاضي السفائي مثال في طلب العلم هنا, هنا ينظري أن نوضح في طلب العلم أنه إما إن, أن ينظر فيه من حيث الإجمال من حيث التصريح أما طلب العلم من حيث الإجمال فهو طلب العين على كل مسلم كما أشاره الجالح الخبير صالة الله عليه وسلم طلب العلم قريبة على كل مسلم فتصحيح المعتقدات فتصحيح العبادات وذكيح معاملاته هذه يقرب عين على كل صحيح مصححة ومتقضر وأن يصحح عباده وأن يصحح معاملاته هذه تختلف باختلاف خدرات المختلفين وحاجة فيهم ومعركة فيهم نحتاجون واوسع ان يعرفوا عال صور الذي يتعلق بعباده مثل الصلاه وهي الزاد يعني الصوم او رجونا او كيف يرجون صياما او يزون بعدين قد وجب عليهم امياده في فتره اداء الفريضه هذه على كذلك تصحيح مركب الله تيسير فك المعاملات لأن هذا المسلم هذا المشبك يبيع ويشتري وعلى قلوب تبدأ عليه أن يعرف هذه المعاملات المالية التي يجريح فإذا في هذا من حيث يجمع واجب على كل قط أي واجب عينيا على كل مسلم لكن من حيث التخصيل لا يجب على الجميع وإنما يجب على طارقا العلم التي تأخذ العلم التفصيلية تبنينا في الناس يجب زياد تفاصيل مثال المواريز أو الضفارة وذلك من أنه يحتاجون لديه أو ذكاة الأشياء تتعلق بالمؤكبات والصنوات والباكب في, في بياننا أو ما إلى ذلك من المؤكبين وهو طلب العلم للتقصير هذا هو الذي يتعلق به الفرح التفاقين لكن هنا هنا لما أطلق بطوله هودي في فتن لازم مكان الطلب طلب بالعلم هنا حيث البيجما او البيكفز لكن بي ليش بعده كان وين اعراضهم حيث التخصيص عندما هو هذا العالم صورته بس يخلون دائما فلو لا نحر من كل ثقة منهم طائصة في, في دين وننجروا وقومهم إذا رجعوا إذن بعدهم يحدثوا فجرقنا وإن من مرار بيادك هو طلب العلمي جياتي جياتي الإجمال جياتي الإجمال الكل من جئة التصريب من جئة الإجماع من جئة الإجماع من جئة الإجماع لكل من انقراض المسلمين من يعرفون وقتها كان عنده في دوره كل مره كما ذكرنا بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر له ايضا دليل خاص وهو كتابه الامه يدعو الناس الى ان يقوموا بالمعروف ولا يكون منفسون ما اذا الذي ترى ان طرف كان مندوبا في الشاهد كلام او التثييب قابل فالا ايضا تسميه ضابط قالوا ان صنفنا ناس في المندوب في الكتاب عند اهل العلم انه من ال من والراضح أنه من الفرد العلمي الذي هو ذلك في أحديث منها منها قولوا الله عليه وسلم وضع لك الدولتات تكره كذا وضع إذا عادت محاذكم وحمد كان حقاً على كل مسلم سمعه من قرر الله يرحمه الله يعني ذلك على أنه كان حقاً على كل مسلم فإذا قال أنه قرر عين على كل من سمعه من سمعه يحمد الله سبحانه وتعالى أنه يشنجه لا نزل على الحديث المصنف مماجع من المندوق الكفاية إذا كان بالبعض فقط على الآخرين ولكنه لم يقوم بأحد في شيء أنه مندوق بينما المعروف عند كثير من العنماء المشتهر بين الناس أنه طرف على الى رحمة بالبعض فقط عنها آخرين تصوذوا على منقاء السلام وعلى الرضب أيضا والصحيح كما تسمى يشير فيه للحديث إلى أنه كل من سمعه كان فقط على كل مسلم سمعه سمعه يحمد الله سبحانه وتعالى أن يشميته إما يقول بعد ذلك ويشفت الطلب عن المجموع إذا قام بجي بعضهم ويخطي فيه عن كل أحدهم ويراغوا ومن هذا القسم جاء حوله تعالى هذا القسم المطلوب صارباً جفادياً حوله تعالى وإنكم هم يدعونا إلى الخير وإنهم معروفهم عن المساق قولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو من مدير اداره السلام طلاب اليوم انا بالنسبه للمستند اللي ما ذكر لا ثاني ولا تقديم تقديم لا لا على الدفتر ماتي لكن تقدر لا على الواجب الاتفاعي ليت إلا قلوا قلتكم منكم ليحملوا المجال بهذا على أن الفلاحة توميها في أمر بن ماروخ ما يعني المنطق ووجد محصورا يقول هل وأولئك يحوموا على, على, على أمر بن ماروخ ما يعني المنطق الواديس على الاتفاعي لقام بالبعض الصح عن مصارينه هذا بالنسبه للوجود ولكنكم كنتم كنتم كنتم انا ونا فاطمه مسؤوليه فاطمه عن الوجود ولكن مصطلحنا القديم الجديد الا ال الخطاب التفاعل انا جهتي ان نجديه يمكن ان نقول أن... ال... ال... الواجب المسائل قد ينخلق ويصير إلى واجب عيني في أحوال مثلا لو واجب أن جلاد المسلمين جهلت وأشترنت كان واجباً عينيين أن أتلوه واحد أن أتكافي عنه أن أردت في رجال الإسلام وأيضاً إذا عين الإمام أحداً من الجهات طرد على الانتفاة ويكون إذا عين الإمام معقبا ونصبح على طرد عيام في المستقبلين كان مثلا في بلدة او في شهادة سوى شاهد واحد بالنسبة في طرد عين من الأمريكان تشاعمون شهادة إذا شاهد جمعا إذ يفتل البعض بذيك تحق في شهادة في إبلاء من ولا إذا شهادة مجرور لكن كان في شائد تعين على ذلك إن شاء الله فذاك إذا كان في بلد واحد لكن في بلد واحد من واحد تعين عليه فشواته كيف رأت له فهذه اليوز ينقل في طرف في طرف العالمين